بوك تو تري انتونتغ ثلاثة وعشرون ثلاثة <otriz> وعشرون <soilsinha> تعلم اللغات الاجنبية تعلم اللغات الاجنبية وارد اي سبانس غلير؟ اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه كاني <تصفيق> برتغيز هل تتكلم ايضا البرتغالية؟ هل تتكلم ايضا البرتغاليه يو <تصفيق> انا نعم وأتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية إاد أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا ت الطال ص اللغات متشابهها إلى حدداء اللغات متشابهه إلى حد ما اكن لهو فرستان استطيع ان افهمها جيدا استطيع أفهمها جيدا. لكن التكلم والكتابة شيء صعب Lakin el tekel om walki taaba seeë saab Ek mag Wama zellu aamau ata a katiraira. Wama azel amel ata kathira Korgeer mese bleef Arjou an tusaxixa li damen. Arjouë tusaxiex li damen. Jou uitspraak is goed. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. عندك لكنه بسيطه. Mens hoor يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت يستطيع الشخص أن يعرف من أين أن تس مدررت؟ ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ فتي الت؟ هل أنت تعلم في دوة لغوية؟ هل أنمت تتعلم في دورة لغات؟ Watter handboek gebruik jy? اي منهج تستعمل؟ اي منهج تستعمل؟ Ek kan nie op لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا اعرف اسمه في الوقت الحالي. Die لا يخطر على بالي العنوان لا يخطر على بالي لقد نسيته للتو لقد نسيته